لا اله الا الله الحمد لله Ik denk dat ثلات، وكنتم أزواج ثلاث، أصحاب اليمنات ما، أصحاب اليمن، وأصحاب المشمات ما، أصحاب المشمات، Amen. Oh. Thank you. Weet je wat? Het lanu yo senu da al khair